تو <متحدث> بيت <متحدث> <متحدث> <صلاح> الخير يا <صلاح> الخير احمد حلمي <لا> مره <والمرة> على <نجومة> <صلاح الخير> <أنا جيه>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 هنا شيحة مطلة عزة بعوف أذوق نيمي جمال إنعام سانوسا سينمان عيد معتزع الصبور والطفل مروان مجد بالاستراحة مع الفنان الكبير حسن مصطفى نصيف المقدمة والنهائي محمد يحيى كلمات أيمن باعث أمر توزيع يحيى يوسف المخرج المنافز شيرين إبراهيم صلاح الخير من إنتاج ماس ميديا برو덕شن صلاح الخير تأليف نجد الكوتش إخراج حسين أبراهيم صلاح الخير براءة فودافون لا يا ماما عشان خاطري مش فكرة لما عملتي كده في المنادك اللي فات بابا زعل وساب البيت قدي سايب البيت شهر ده بيتلكك يا حبيبتي. عشان يمشي على حل شعره هو عنده بس وقت يمشي على حل شعره يا ماما نو أنا كمان مش ممكن أقعد كده الوحدي الرجال عمليني مصول إيش إيه إنت يا مزة جامد <تصفيق> طبعاً ده أنا أصغر منك بخمس سنين إيه ده إيه ده إيه أمنا بنت مين بقى إن شاء الله <تصفيق> عارفة إحنا لقيناك على باب الجامع مش يلا يا ستة كل لدينا سلتك شوية سلتيني ده إيه عارفة إنت لو ما جيتش في خلال عشر دقايق انا حمش لا لا, لا ما ينفعش تمشي ازاي انتي عارفاني انا مجنونه واعمل وعمر اللي مستنيني في النادي ده اعمل فيه ايه عمر خلاص سليمان السواق رح يجيب يعني انتي مصره مصره في امري لله انا جايه يا ماما يا ماما ايوه يا سناء يا ماما فين الحزام البني بتاعي ده كيرني في الدور ما هو انا مش لاقي الدور يا ابني الدم بقى شوية عايزين نكمل 10 الطاولة دي <تصفيق> عيب قوي نظر مدرسة محترم الطلبه تترعش كده مني وتترعب يقعد يلعب طاولة مع مراته وكمان اسمع يا اعتماد اخسح لك يا صلاح بعد العمر ده كله مش عاجبك اسمي طبعا ما هو اللي يشم الياسمين يعرف من الله خلاص خلاص يا ماما أنا عارف الباقي ممكن أعرف القميص ابو كبيرة بتاعي راح فين عند المكواهات وتسلفي لي من المكواجي يا ماما بس انا تعبت من الاهمال اللي في البيت ده ما تتصرف يا حسين مع مراتك بالجربية المقلمة اللي انت لبسه؟ دي أيوة ده نفسه كبرت علينا يا اعتماد بقولك ايه شقيلي حيطة بطيخ تاني عشان اضطر بيها على قلب سلمت قلبك يا حبيبي اموت انا في البطيخ بس يادي تتبني يا باكيس اش سكوت سكوت اه الو انا تاني أول مره واحده صوتها حلو اسمها ياسمين حازم الحريري تقول لي يا باش مهندس؟ يا حسين يا حسين ابنك واقع لشطط خليه يقع احسن مرتنا اللي هو فيها دي بس بقى فاهم لا لا لا ده انا كنت بكلم الموظفين اللي عندي عاملين قلق فظيع ودوشه أنا اسفه لو كنت مهترات يعني يعني هو أنا وراي الديوان طب ممكن اطمن لك طلب يا باشمهندس طبعا اتفضلي ممكن نغير المكان مكان إيه؟ اللي آه هي هي هي, هي, هي شنطة دي فيها إيه التصميم فتحتها أيوة. أصل برضه ماما قاعده لوحدها معقوله وهي عامله ايه دلوقتي متعصبه موت ولازم اروح لها الاكل هي سابت البيت امتى لا لا هي قاعده في مطعم جوه الاوتاني بابا عازمها على العشاء واتأخر عليها بقى ده راجل ناقص صحيح يا طبعا متضايقه جدا ولازم اروح لها اه ما بالك من بابا ناقص مش مشكله بصراحه حركه زباله ده ماما مرة استنى بابا في محل الكشر اللي في الميدان اتاخر ربع ساعة ربع ساعة بس عايز اقول لك طيرت معقول امم <تصفيق> <تقريب عشتي> <تصفيق> <تصفيق> بطل ترمي ودك بتكلم في التليفون قلت <تصفيق> مش فهنين. الموظفين الموظفين <تصفيق> ممكن في بس كده البني عارف الروتين دا ده دايما باخد فيه البريكفست بتاعي سلام سلام <تصفيق> بتي دي شكلها مش طبيعي على فكره الطيور على اشكالها تق انا نفسي اعرف بتطلعين منين يا عماد <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> عايز نوكيا روح لرايه عايز نوكيا أصلا أنا كنت مستنيك في صالة الجودو وما عرفش إنك نقلتك هون وفوق أنا كل يوم بلعب حاجة جديدة يا عم بقى ما تسيبك من حكاية الضرب دي ولعب كرة الكرة مستقبلها أحسن أصلي اتخانقت مع الكابتن كان عاوزني ألعب باك يايد وأنا عاوز ألعب في الهجوم آه طبعا يا عم أنت عينك على بوتريكا أنا مثلا أعلى يلايدني عارف أنا لما اتجوز ويخلف اول حاجة عاملها ايه? هعلم ابني الكورة. اه! عشان يحترف ويجيب لي فروس كتير. واول ما اعتزل اتبرة منه واخلي في عيل تاني ويجيب لي فروس كتير كتير كتير. ليه? انت مش متجوز? لا. ليه? هو مش انت كبير? كبير. بس المبلغ اللي معايا هو اللي مش كبير. عشان كده مش هعرف اجيب دي شقة. وعايز شقة ليه? عشان اتجوز فيها ما الصحصح معايا عم عمي. ليش? تعرف انا بفكر اتجوز واحدة برازيلية. وبكده اض أسر الكرة في البرازيل وراسة واحد صاحبي قال لي طب ما تتجوز من الأرجنتين ما هي نفس الحكاية قلت له لا الأرجنتين بعيدة هي البيازيل قييبة مش عارف كده كدرياس هي الشارع الهرم واقف خالص وايه اللي وداك هناك يا اخي اه ما انت مش واخده بالك وانا المفروض ان انا عندي تاكسي وعايز اشغله يعني احدث الزبون من الشباك عشان اجيب بسرعة خلاص خلاص خلاص بطل رغي خلينا نلحق المعاد قول لي الاول ايه رايك في الطقم اللي انا لابسه ده حلو قوي بس مش ده اللي انت كنت لابسه في خطوبة اختي شفت من كتر ما الطقم حلو انت مش قادر تنساه <تصفيق> المهم تفتكر ياسمين هتعجب والله انا خايف ياسمين دي تطلع زهره الصبار في الاخر ما سمعتش صوتها يا سيد ايه <تصفيق> المشكله مش فكر البيت منى كوع اللي عدت تتكلم معاها ست شهور في التليفون ولما رحنا نقابلها عملنا مرشدير وخدناها جري اولا ياسمين حاجه تانية خالص انا عايز تعرف عليها عشان تشغلني عند ابوها مصلحه يعني تطلع بكوعه تطلع بقى تطلع بياقه مش هتفرق معايا يا هندسه عشر ضايق بالظبط ونكون في الفندق عشان تعرف بس ان انا اجدع منك وبقف معاك في كل ازماتك يا سيد يا حبيبي يا سيد ماهو انت معندكش ما اي ازمه عشان اقف فيه ليه والحوار بتاع الشهاد مش ايه ده بس ايه ده انا كل اللي عرفته منك ان جهان كان زميلتك في الجامعة ما عرفش انها بقت جزمة بقت ازمه انا هقول لك من الاخر انا بحب جهانة صلاح وحجز اتجوزها رخيص رخيص ايه ده اللي رخيص رخيص رخيص والطلب غالي اعتبر نفسك الجوز ده يا ترسي قوي حازم انك لغيت معادك وجيت <تصفيق> انا عندي كم شاكي <تصفيق> انت قادر بس انا ملاحظ انك حلوتي شويتين ايه انت عديتي على بيروت ولا ايه ليه حبيبي انا لسه صغيرة عالتجنيد ما هتفضلي طول عمرك صغيرة بس انت متأكدة ان مفيش فيش شوية نفخ هنا شوية شد هنا حاجات بسيطة وحياتك بس انا بعمل ده كله ليه مش عشان اعجب السلام دنتي تعجبي الباشا بعدين انا بحب كل حاجه فيكي حتى جنانك فاكر زمان يا حازم فاكر لما كنا نزهق ونحب نعمل حاجه مجنونه انزل اروح اقعد في كافيه وانت تدخل الكافيه على انك مش عارفني <تصفيق> قالوا ايه تحاول <ده> تعكسني <تصفيق> ايوه وفي مره واحد مثل في خناقي واصر انه يضربني ومسابنيش الا لما انت حلفتيله انك مراتو <تصفيق> يا ريتني ما حلفتله <تصفيق> عارف. كانت أيام جميلة قوي إيه كنا لسه صغيرين وما عندناش مسؤوليات أنا من ناحيتي لسه صغير حازم ما تيجي نكسر حالة الملل اللي احنا فيها دي ونعمل حاجة مجنونة ها. ما تيجي نسافر في أي حته للأسف ما عنديش وقت خالص اليومين دول. اليومين دول بقالهم اكتر من خمستاشر سنه ارحم نفسك بقى يا حازم تعال تعال نعيش حياتنا اخلص بس الكام مشروع اللي في ايدي واوعدك بعد كده هنسافر في اي حته أنت عايزاها ايه خوفي من المشاريع بتاعتك دي ايه ايه انت ما بتزهقش بصراحه لا انا بعشق شغلي. ما انتي لو كنتي اشتغلتي بالشهاده بتاعتك وبقيتي مهندسه يا باش مهندسة كنتي هتفهمي هتفهمي يعني ايه عماره لسه بيترمي الاساس بتاعها قدامك بعد كده تكبر يوم ولا يوم انت لو بتحب عيالك ربع حبك للعمارات بتاعتك كان حاله متصلح ليه بقى مالهم عيال يا حازم يا حازم احنا بيتنا بارد تفتكر اخر مره قعدنا على ترابيزه السفره وفطرنا سوا كان من كام سنه ده انا بخلي ده ضفدع تعمل كل يوم اكل والاكل ده بيتوزع على الغلابه يا وبتعملي كده ليه على امل اننا نتلم ونقعد ناكل مع بعض بنتك ياسمين مثلا يسمين؟ يا بابي ازيك ايه ده؟ انت إيه اللي جابك هنا بنت؟ مراتك ما هنت لما اتأخرت علي قلت لها تيجي تعود معايا أصلا خيفة من الفتنة يا بابي طب يلا يلا امشي مش عايزين النهاردة لا, لا لا معلش بقى أنا هعود معاكم عشان أغلس عليكم جرسون بس بس اركن هنا بقى طب يلا انجز قبل ما الونش يشيلنا ما هو متسكلي مش واقف متسكلي ايه يا عم اللي هاتركنه قدام الفندق دي اكيد ركنته في الجراد خلاص طيب انا عندي حل انا حتصل بيها حتصل بيها مع ان الرصيد هيخلص ها ها ردت استنى ايه ده قفلت في وشي قفلت في وشك اه ما تشائم طب وده معنيه. ايه يبقى هتيجي ما قفلت في وشي يبقى هتيجي فاكر البيت راويه شنب كانت بتعمل كده يا عم افتكر لنا حاجه عدله انا هروح اركن التاكسي ده في اي حته عقبال ما انت ما تديها الشنطه ماشي ماشي اوكي الواد ده ولا ايه ده سابني قاعد في التاكسي وراح يركن ايه اتخرت كده ليه كيت مزنوق مع امها أنا كنت اعرف شكلها كنت دخلت دورت عليها ايه ده ايه ده ايه ده ليلتي فل ولا ايه دي لابسه من غير فينك يا سيد يا سيد دي حلوه قوي يلا بقى تعالي انا انا صلاح أ... ايه الشنطه ايه ده دي طلعت خوجايه هي اتاخرت كده ليه بقى كده شكلها هتطول اما اروح اجيب علبة سجاير اتنظر بيها مع اني ما بدخنش علبة سجاير لو سمحت بك يا استاذ طب ثانيه واحد ايه ده الشنطه الشنطه هجدع. حرامي حرامي صلاح الخير برعيد فودوفو أنا جيت, أنا جيت, أنا جيت أنا جيت توّرت البيت أنا جيت, أنا جيت, أنا جيت صلاح الخير منى والفتوح أحمد زيادة مجدي عبد الحليم جلال الهجرسي عبير الدوخي عاصم رأفة مكسج عماد عثمان أصرف على إنتاج ماركو مراد صلاح الخير من إنتاج ماس ميديا برودكشن صلاح الخير تأليف مجدي الكوتش إخراج حسين إبراهيم